سؤال لله طار وسؤال للناس آه ماذا يحدث في الغيام ماذا يحدث في الورى في سؤال لله طار وسؤال للناس آه ماذا يحدث في الغيامه ماذا يحدث في الورى في أمة فيها جرح في صميم قلبها تحذيرا من رسولي الآن حالها في أم فيها جرح في صميم قلبها تحذيرا من رسول قلق حالها في مرأة بالعجائب تعيروا باسمها وديوسا بالفضائح خاب في لمعها في آمة بالعجائب تغير جسمها وديوسا بالفضائح خاب في لمعها Mil bara mahdoo in dunhe سألت الله عونا أجاب رسوله من صار بالإثنين كتابي وسنتي سألت الله عونا أجاب رسوله من صار بالإذنين كتابي وسنتي ما ضل والآن فانظر فقليلا وحرقاتي في امرأة بالعجائب تعير جسمها ودايوسا بالفضاء خاب في لمعها في آيات بالعجائب تغير جسمها ودايوسا بالفضاء خاب في لمعها أبف بالحجارة زال دمها.